إن هذا الواقع المرير الذي تمر به أمتنا الإسلامية وعلى وجه الخصوص الأمة المصرية وعلى وجه الأخص العصبة السلفية التي تتبع منهج الله عز وجل وكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لهوا واقع أليم حقا وواقع مرير جدا وواقع مليء بالفتن التي تدع الحليم حيران فالناس يسمعون من هنا وهناك يسمعون أحاديث لمن يناصر الدين وأحاديث أخرى لمن يحارب الدين يسمعون حديثاً ممن يريد تطبيق الشريعة، ويسمعون في مقابل في مقابله عشرة أحاديث أو مئة حديث لهذه الفئة الضالة التي تحارب شرع الله عز وجل بكل ما أُوتيت من قوة والناس حائرون لا يدرون كيف يسيرون. وانا اعجب لهم لماذا الحيرة لماذا الحيرة أليس طريق الله واضحا بينا أليست سبيل الله عز وجل واضحة للعباد كيف يكون الذي يدعوكم الى شريعة الله متساويا مع من يدعوكم الى الحرب على دين الله هل يستوون هل يستوي من من رسول الله قائده دوماً وآخر هاديه أبو لهبي هل يستوي من رسول الله قائده دوماً وآخر هاديه أبو لهبي كيف يستوي الحق والباطل عند الناس وكيف يستوي العسل والحنظل وكيف يستوي عند الناس الشهد والعلقم وكيف يستوي عند الناس الليل والنهار أمور عجيبة ولكن عامة الناس واقعون فيها وغالب هذا الشعب الحبيب لا يزال إلى الآن يسمع أكثر ما يسمع إلى هذه القنوات المجرمة التي تتعمد الحرب على دين الله عز وجل بكل ما أوتيت من قوة يمالئهم من يمالئهم من عموم الناس أو من بعض من ينتمون إلى التيار الإسلامي وللأسف الشديد واليوم نريد أن نقول للمؤمنين الموحدين نريد أن نقول للذين يحبون شريعة الله قبل السياسة وقبل الكرسي والمنصب والجاه نريد أن نقول للذين يحبون ربهم ويحبون نبيهم صلى الله عليه وسلم ونريد أن نقول لعلماء الأمة الأثبات الذين لا يستطيعون أن يتزحزحوا عن مواقفهم ولا أن يتنازلوا عن مبادئهم لا لأنهم جهلاء بالسياسة كما يقول الجهلاء ولا لأنهم مغفلون لا علم لهم بأمور السياسة وهم جدد فيها ولكن لأنهم لا يعرفون كيف يتنازلون ولا يعرفون كيف يغيرون المبدأ من لحظة إلى أخرى ولا يعرفون كيف يميعون دين الله عز وجل أمام الناس ونقول. لمن رشح نفسه أو رشح لرئاسة هذه البلد وهو يريد أن يقيم فيها شريعة ربه وهو رجل واضح ليس عنده مداهنة ولا لبس في الأمور ولا سياسة من هذه السياسة القذرة التي تقول اليوم كلاما وترجع فيه غدا ثم تعود إلى نفس الكلام بعد غد ثم ترجع فيه اليوم الرابع نقول لكل من سار على الحق ولم يتنازل يا عباد الله فاثبتوا السبات السبات أمام عصف الأزمات هذه خطبتنا اليوم أيها الكرام وقد سبق لنا حديث منذ ما يقرب من عام كنت جعلت عنوانه السبات السبات ولو أغلقت القنوات وتحدثنا فيها عن أن الله عز وجل ينصر دينه وأنه تبارك وتعالى يرفع كلمته شاء من شاء وأبى من أبى وتحدثنا فيها عن معاني السبات وذكره في القرآن والسنة وبعض مواقف الصحابة الأطهار ولكنني اليوم أريد أن أتحدث عن مواطن الثبات وأسبابه وعوامله وصورة تطبيقية واقعية من سيرة سيد البشرية عليه صلاة وسلام رب البرية حتى يتذكر المسلمون أنهم قبل كل شيء مسلمون وأن هذا المنهج لا تطالب به جماعة بعينها ولا يطالب به طائفة بعينها إنما هو منهج كل من وحد الله واتبع وأحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن مواطن الثبات التي يجب أن يثبت فيها المؤمن ويحتاج إلى أن يثبت فيها المؤمن كثيرة جدا أيها الإخوة من أهم هذه المواطن الثبات أمام الفتن والفتن متلاحقة بل هي كموج البحر المتلاطم لا تمر فتنة إلا وتأتي التي هي أشد منها وهكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تأتي الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنجلي ثم تأتي الفتنة بعدها أشد منها فيقول المؤمن هذه هذه وهكذا تتوالى الفتن عصمنا الله وإياكم من الفتن وهذه الفتن لها أنواع كثيرة فتنة المال وفتنة الجاه وفتنة الدنيا وفتنة الشهرة والسمعة وفتنة المناصب والمقاعد وفتنة الأزواج والأولاد كل هذه فتن حتى الأولاد نعم ألم يقل الله عز وجل إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم ثم قال عز وجل إنما أموالكم وأولادكم فتنه. فتنة المال التي حذر منها ربنا وحذر منها نبينا صلى الله عليه وسلم تحذيرا شديدا تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس وانتكس وإذا شيكا فلنتقش لم يجد من يخرج له الشوكة التي يشاك بها هذا دعاء عليه من النبي صلى الله عليه وسلم بالفشل الدائم والتعثر المستمر فلا تقوم له قائمة أبدا وفتنة الجاه والمنصب والتي جمعها النبي صلى الله عليه وسلم مع فتنة المال في حديث عظيم قال فيه عليه الصلاة والسلام ما ذئبان جائعاني أرسلا في غنم بأفسد من حرص المرء على المال والشرف لدينه أو كما قال عليه الصلاة والسلام يعني تصور أن ذئبين جائعين ذئبين جائعين أرسلا في غنم فهل ستفسد هذه أو هل يفسدها هذان الذئبان أم يتركان الغنم ترعى على حالها هذا الإفساد العظيم الذي يفسده الذئبان الجائعان أفسد منه على دين الإنسان حرصه على جمع المال ونيل الجاه فجمع المال فالمال والجاه كأنهما ذئبان. ولكنهما لم يسلطا على غنم وإنما يسلطان على دين العبد فلا يبقى له دين والعياذ بالله ومن هذه الفتن كما قلنا فتن الشهوات عموما التي قال الله عز وجل فيها زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة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 ويقول عليه الصلاة والسلام ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء فتن كثيرة يحتاج المؤمن أمامها أن يثبت على الحق وأن لا يزيغ قلبه عن الحق إلى الباطل ومن مواطن الثبات الثبات في الجهاد في سبيل رب العباد تبارك وتعالى أن يثبت المؤمن أمر الله عز وجل بالثبات يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا بل ونهى ربنا تبارك وتعالى عن التولي يوم الزحف ونهى عن الفرار لأنه ينافي ما يجب أن يتحلى به المؤمن من أخلاق الثبات ورسوخ الإيمان في القلب الثبات في الجهاد وأنتم تذكرون جيدا مواقف أصحاب النبي الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في ثباتهم أمام أعدائهم حتى إن جعفر رضي الله عنه يقاتل في أعداء الله وبيده الراية فتقطع يمينه فيأخذها بشماله فتقطع شماله فيأخذها بعضديه لا يريد أن تسقط راية رب العالمين وذكرت لكم من قبل ما ذكره بعض أهل السير كصاحب صفة الصفوة وغيره من قصة عبد الله بن أم مكتوم الأعمى الذي يدخل على عمر رضي الله عنه والناس يريدون الذهاب إلى القادسية فيقول يا أمير المؤمنين أريد أن أخرج للجهاد وهو رجل كبير أعمى فقال أمير المؤمنين قد عذرك الله ليس على الأعمى حرج فيقول في ثبات المؤمن الحر يا أمير المؤمنين أنا أعمى أنا أعمى والأعمى لا يفر والأعمى لا يفر وإنما يثبت هو لا يرى عدوه ولا يرى بريق السيوف اللامعة فلا يخاف من عدوه شيئا وذكر أهل السير أنه خرج رضي الله عنه مع الصحابة وحملوه راية المسلمين وبعد أيام وجدوه مضرجاً في دمائه والراية مخطبة بدمائه أعماء ونال الشهادة وأصاب الهدف فأين المبصرون؟ وأين الذين من الله عز وجل عليهم بالصحة والعافية والبصر والمال وكل شيء وهم مع ذلك يتكاسلون عن نصر الله ويتكاسلون عن تطبيق شريعة الله في أنفسهم بل وربما يداهنون أهل الباطل ليصلوا إلى ما يريدون قال ربنا ودوا لو تدهنوا فيدهنون ومن الثبات أيضاً أيها الكرام الثبات أمام طغيان الطغاة وأمام ظلم الظالمين وأفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر كما أخبر النبي الطاهر صلى الله عليه وآله وسلم ومواقف الصحابة والتابعين والسلف الصالحين في هذا الباب مواقف عظيمة ولا يثبت في هذه المواطن إلا المؤمن الصادق ومن مواطن الثبات أيضا الثبات عند الممات وهذا إنما يكون بفضل من رب الأرض والسماوات ليس باختيار العبد ولا بصنعه وإنما بتثبيت الله تبارك وتعالى له نحن أيها المسلمون نحتاج إلى الثبات على مبادئنا الناس من حولنا يتنازلون وينزلون وينزلون يميعون القضايا يميعون دين الله عز وجل المؤمن الصادق لا يستطيع ذلك يا ناس المؤمن الصادق لا يستطيع ذلك أبدا ليس من أجل السياسة نحل ما حرم الله أو نحرم ما أحل الله ليس من أجل السياسة نتقرب إلى الشعب بما يحبون لا بما يحب الله أي سياسة هذه أي سياسة هذه يريدها الإنسان إذا ضيع دينه في مقابل أن يظفر بكرسي أو منصب أو جاه حقير لا يفيده في دنيا ولا في أخرى وهذا الثبات له وسائل مهمة نحتاج إلى معرفتها حتى نجيب على تساؤلات الناس الكثيرة الناس الآن شيء عقيب جدا يقابل للناس يقولون يا شيخ هل ستمنعون الخمر؟ أنا أسألك أنت هل تحب أن تمنع الخمر؟ يا شيخ هل ستقعدون النساء في البيوت يجيب ديننا وشرعنا وعلماؤنا فيقولون إذا احتاجت المرأة إلى العمل خرجت إلى العمل متعففة والتزمت بالضوابط الشرعية انتهينا طيب يا شيخ يقولون أنكم ستنقبون جميع النساء هذا أمر النقاب أمر مختلف فيه بين أهل العلم حتى بين علماء السلف أنفسهم مختلف فيه والمرأة تبحث عن ما هو أستر لها وأصون لكرامتها هل هناك سؤال آخر؟ نعم إنهم يقولون إنكم ستقطعون الأيدي نحن لن نقطع الأيدي وإنما شريعة الله عز وجل جعلت حدا اسمه حد السرقة قال فيه الله الله الله هل تعرفون الله قال فيه الله والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما الله الرحيم الله الرؤوف الله الحليم الله التواب يقول هذا نعم هذا حد من حدوده عز وجل وشرع من شريعته ولكن جاءت السنة جاءت السنة ولعل القرآنيين ينخنسون إذا سمعوا هذا ويعترفون بالسنة أخيرا جاءت السنة لتبين أن هذا القطع له ضوابط ليس كل سارق تقطع يده وإنما أن تكون السرقة من حرز وأن يكون نصابها ربع دينار وأن لا تكون هناك حاجة إلى هذه السرقة يعني ليس هناك مجاعة عمر رضي الله عنه لم يطبق حد السرقة عام الرماده لعلمه بأن الذي يسرق إنما يسرق من شدة الجوع هل عندكم شيء آخر نعم يا شيخ تحرمون الموسيقى وتحرمون الأغاني وتحرمون الأفلام والمسلسلات والله لسنا نحن الذين نحرم إنها الشريعة إنها الشريعة التي قال الله فيها ومن الناس من يشتري لهوى الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم أقسم عبد الله بن مسعود أنه الغناء عبد الله بن مسعود الصحابي أعلم أم ابن حزم أعلم عبد الله بن مسعود أعلم أم القرظوي أعلم قال صلى الله عليه وسلم لا يكونن من أمة أقوام يستحلون الحرة والحرير والخمرة والمعازف الحديث معلق في البخاري نعم لكن موصول عند البيهقي وأبي داود وغيرهما لكن هناك يا شيخ من يقول إنها حلال ولا بأس فيها وهو أيضا ينتمي إلى التيار الإسلامي نحن مرجعنا قال الله قال رسول الله لا تنازل ليس هناك شيء اسمه الموسيقى متعة نفسية وبهجة روحية وسحذ للهمم وترويح عن الفؤاد يعني رسول الله يحرم وأنت تحل من أجل ماذا؟ من أجل من؟ من أجل من يفعل كل هذا؟ اللهم تب علينا جميعا من أعظم وسائل الثبات أيها الكرام الاقبال على القرآن العظيم الاقبال على القرآن العظيم الذي هو الهداية وهو النور وهو الحبل المتين وهو الصراط المستقيم من حكم به عدل ومن عمل به أجر ومن دعا إليه ودعي إليه هدي إلى صراط مستقيم الاقبال على كلام الله أعظم وسيلة تثبتك على الحق بدلا من هذه الحيرة التي أنت فيها كيف تريد أن تثبت وانت قاعد ليل ونهار تتنقل من منشذل إلى ريم ماجد إلى عمرو أديب إلى لميس الحديد إلى هؤلاء وهؤلاء كثيرون يحاربون الله جهارا نهارا إعلانهم وإعلامهم يصب المقت على شرع الله وأنت جالس أمامهم يقول لك الحقيقة لا هي ليست الحقيقة إنما هو الكذب إنما هو التضليل إنما هو الضحك على عباد الله والمهاجمة لدين الله منذ متى كان هذا يقول الحقيقة العشرة مساء برنامج كذا برنامج كذا ثم تأتي وتقول يا شيخ أنتم تفعلون أنتم ستفعلون حازم سيفعل كذا فلان سيصنع ممن تسمع حدد مصدر ثقافتك أولا إذا أردت الثبات فأقبل على كلا رب الأرض والسماوات أليس الله خالقنا؟ أليس الله بارئنا؟ أليس الله عز وجل أعلم بما يصلحنا وما يفسدنا؟ فمن أراد الثبات فليرجع إلى القرآن حتى يستطيع أن يرد على شبهات أعداء القرآن والقرآن يرد على شبهات المنافقين والكافرين حتى يترسخ الإيمان في قلبه فالقرآن يرسخ الإيمان في القلب حتى يزداد يقينه فالقرآن يزرع اليقين والقوة والثبات في القلب ويكفيك هذه النماذج اليسيرة لترى أثر القرآن في تثبيت المؤمنين كيف ترى حين يقول المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر عنه الوحي قالوا لقد ودع رب محمد محمدا ودعه ربه يعني تركه فينزل الله عز وجل ما ودعك ربك وما قال هذه الآية كيف تصنع في نفسك كيف تزيد إيمانك وثباتك حين يقول المشركون إن محمدا لم يأتي بهذا القرآن من ربه وإنما يعلمه بشر يجلس إلى نجار رومي بمكة يعلمه فينزل الله عز وجل لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين فماذا تصنع هذه الآية وكيف يكون أثرها حين يأتي المنافق قبل غزوة تبوك ويقول إنني لا أستطيع الصبر عن بنات بني الأصفر أخشى أن أفتن إذلي ولا تفتني فينزل القرآن ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا كيف تصنع هذه الآية في تثبيت المؤمنين الراسخين في الإيمان ألا يزدادون إيماناً وقوةً واطمئناناً ويقيناً وهمةً في طريق الحق بلا والله الإقبال على القرآن ثانياً المداومة على الخير والعمل الصالح من أهم وسائل الثبات لقد انشغلنا أيها الإخوة الكرام عن عبادة ربنا منذ عام تقريبا ونحن جميعا في تقصير أشد مما كنا فيه من التقصير إن كان تقصيرنا من قبل هذا العام خمسين بالمئة أصبح في هذا العام تسعين أو تسعة وتسعين بالمئة مراعاة لقوانين الانتخابات الماضية ما هذا؟ ما الذي جرى فينا؟ وقتنا ليلا ونهارا إما أمام القنوات وإما أمام الجرائد وإما أمام المواقع نتلقى خبرا من هنا وحادثا من هناك وفي كل يوم تهمة للسلفيين يتهمونهم بها اتهموهم بأنهم يقطعون الآذان ثم اتهموهم بأنهم سيصبون على المتبرجات ماء النار ثم تهمهم أخيرا منذ يومين بأنهم يكثرون جامعة القاهرة ومن يدرس في جامعة القاهرة وكل يوم تسمع جديدا ليس هذا عجيبا لكن الأعجب منه أن, أن تأتي أنت وأنت معي في المسجد هنا تصلي معي تسمعني، تسمعني وتسمع خطبتي وربما تحفظ منها أشياء ثم تأتي فتسأل يعني هل هل فعلا تفعلون هذا؟ من نحن؟ ومن أنت؟ ومن أنت؟ هل كل جريمتنا أيها الناس أننا نرجع إلى الدليل؟ هل كل جريمتنا أننا لا نتحرك حركة بقول ناصح من الناس ولا عالم من الناس إلا إذا أتنا بدليل قال الله أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هذه كل جريمة السلفيين أنهم راجعون إلى الدليل؟ فيش حاجة اسمها واحد عليه يملي عليهم كلامه ثم يأتي آخر ويملي عليهم كلاما خلاف السابق فيأخذون بكلامه ثم يأتي ثالث ويغير ما مضى فيغيرون إحنا عندنا قال الله قال رسول الله مرجع كل من قال لا إله إلا الله نعم هناك أشخاص يشذون قد تجد إنسان صاحب لحية وربما يدخن سجارة ما شأن السلفية بهذا قد تجد إنسان صاحب لحية ربما التزم جديدا وهو صاحب شعر في جسده نبتت لحيته سريعا وإذا به واقف يسب الناس يمينا وشمالا ما دخلوا السلفيين بهذا قد تجد إنسانا صاحب لحية ولكنه يؤذي الناس أو يأكل أموال الناس بالباطل يا ناس كلمة أقولها منذ زمن طويل جدا إن دين الله عز وجل لا يقاس بالأشخاص وإنما يقاس كل أحد بدين الواحد الأحد إن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق الحق واضح الحق قال ربنا قال رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم كوني أنا مقصر ولم أتبع هذا يعيبني أنا لا يعيب منهجي ولا يعيب ديني أرجو أن تدركوا هذا أيها الإخوة أرجو أن تدركوا هذا لأن الإنسان يعني أصبح في حيرة عجيبة أعود فأقول نريد أن نعود إلى عبادة ربنا حتى نثبت نريد أن نحافظ على صلواتنا في أوقاتها أيها المسلمون نريد أن نفتح كتاب الله عز وجل كما نفتح هذه الجرائد ليلا ونهارا والله إن من الناس من يفتح الجريدة لا لشيء إلا ليعرف ما آخر أخبار السلفيين المجرمين الإرهابيين المتطرفين نقول لهؤلاء اتقوا الله السلفيون هم أنتم وهم كل من وحد ربه واتبع نبيه صلى الله عليه وسلم ليست جماعة وليست حزبا وكون السلفيين كونوا حزبا سياسيا هذا لا يخرجهم عن السلفية ولا يخرجهم عن الدعوة السلفية أبدا بحال من الأحوال ونعود فنقول كل يؤخذ منه ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا عمل عملا من الخير أثبته أثبته يعني داوم عليه وثبته وكان أحب الأعمال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أدومها قل وكانت عائشة رضي الله عنها إذا عملت عملا صالحا لزمته وقد قال ربنا عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء قال قتاده أما في الدنيا فيثبتهم بالخير والعمل الصالح وفي الآخرة في القبر اللهم إننا نسألك الثبات في الدنيا والآخرة ومن وسائل الثبات أيها الكرام تدبر قصص الأنبياء قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم كذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نسبت به فؤادا وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين فقصص الأنبياء فيه تثبيت لقلوب الأتقياء وتثبيت لقلوب الأولياء ولذا أنزل الله عز وجل القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم مفرقاً منجماً مفصلاً قال عز وجل وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة قال الله كذلك لنثبت به فؤادك حين يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قصة إبراهيم عليه السلام الذي كل جريمته أنه كسر الأصنام ودع الناس إلى توحيد الواحد الملك العلام أشعلوا له نارا عظيمة تتساقط فيها الطير من السماء من شدة دخانها ولهيبها ومع ذلك قال الله قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم ماذا كان يقول إبراهيم كان يقول حسبي الله ونعم الوكيل كما قال ابن عباس رضي الله عنه واقتدى به النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس كما روى البخاري حسبي الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم يوم قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل حين تقرأ قصة موسى عليه السلام وما دار بينه وبين فرعون من الصراع الشديد حين تقرأ قصة سحرة فرعون هؤلاء السحرة الذين اعتمد عليهم فرعون في إبطال الحق الذي مع موسى عليه السلام فإذا بهم يتبين لهم الحق فينقلبون أو فيستقيمون ويعتدلون يهددهم فرعون ويقول آمنتم له قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجولكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين ماذا قالوا؟ قالوا إن إلى ربنا مقلبون افعل ما شئت إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا أو تنقم منا يا فرعون وأنا عرفنا الحق ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم وتوفنا مسلمين فتوفاهم الله عز وجل مسلمين قد ثبتوا على الحق حين تقرأ قصص الأنبياء يزداد قلبك يقينا بأن الصراع بين الحق والباطل صراع قديم وهو صراع مستمر منذ متى؟ يا إخواننا ويا أحبابنا منذ متى كانت هذه القنوات المجرمة تبين للناس الحق؟ منذ متى؟ كنتم أنتم تقولون هؤلاء أتباع النظام هؤلاء أشياع النظام؟ وأنا أقول لكم إن هؤلاء يتبدلون مع كل نظام إلا أن يكون الإسلام إلا أن يكون الإسلام مش واحد وجه الثاني اللي بعده الأولان في أثناء حياته يمدح وبعد موته يزم ويمدح الثاني الآخر القائم الآن لكن إلا الإسلام فهو عندهم مذموم على كل حال حسبنا الله ونعم الوكيل فثبتوا أيها المؤمنون ومن وسائل الثبات أيضا الالتفاف حول العلماء بدلا من أن تلتفوا حول هذه القنوات المجرمة بدلا من أن تنتبهوا وتلتفوا حول هذه القنوات المجرمة ليلا ونهارا التفوا حول علمائكم مش هم دول العلماء اللي بتتصلوا بهم على التليفونات وتسألوهم في الفتاوى هل أصبح هؤلاء العلماء سبتاً الآن؟ ماذا جرى؟ ما الذي تغير في الدنيا؟ أليس العلماء هم العلماء؟ وهم باقون بفضل الله عز وجل لا يزالون أيها بس هم ما بيتفعوش على حاجة ما بيتفعوش على حاجة لأن القصة قصة دليل فهم عالم من العلماء النص بفهم معين واجتهد في فهمه وفهم الآخر فهما معينا واجتهد في فهمه المهم أن كليهما لم يخرج عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ارجعوا للعلماء والتفوحوا حولهم ابن القيم رحمه الله يحدث عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية الذي عانى وابتلي ابتلاء ابتلاءات عظيمة حتى إنه مات في السجن رحمه الله يحدث عنه فيقول وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت بنا الظنون وضاقت علينا الأرض أتيناه أتينا شيخ الإسلام فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه حتى يذهب هذا كله وينقلب انشراحا وقوة ويقينا واطمئنانا فسبحان من أشهد عباده جنته قبل أن يدخلوها وفتح لهم أبوابها في دار العمل ووهبهم من روحها وطيبها ونسيمها ما, ما استفرغ قواهم في مسابقتها أو في طلبها والمسابقة إليها ينظر إلى شيخه فيستريح ويستقر ويطمئن ويعلم أن نصر الله قادم ألا إن نصر الله قريب ومن أعظم وسائل الثبات على الحق أيها الكرام الأخذ بوصية الصالحين إذا أهمك أمر فلا ترجع إلى هذا الصحفي الذي يتحين الفرصة لشتم أهل العلم أو اتهام السلفيين أو إثارة قوم ضد قوم وجماعة ضد جماعة ولكن ارجع إلى أهل العلم ارجع إلى رجل صالح واسأله وخذ بوصيته هذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى إمام السنة وعلم الأمة الذي ثبت ثباتا عظيما في محنة خلق القرآن المأمون لما كان يقرأ في الفلسفة كثيرا مال إلى قول المعتزلة بأن القرآن مخلوق والقرآن كما تعلمون كلام الله لأننا إذا قلنا أن القرآن مخلوق وكل مخلوق يموت فسيموت القرآن مصيبة فالقرآن كلام الله غير مخلوق وبدأ المأمون يأخذ الفتاوى من العلماء فأفتاه أكثر العلماء خوفاً وعلى الإكراه بأن القرآن مخلوق وثبتت قلة قليلة وكان من هذه القلة القليلة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى الذي يسخر الناس منه اليوم وإذا تشدد رجل أو إذا التزم بدينه قالوا أنت رجل حنبلي هل تعرفون ابن حنبل هذا؟ ابن حنبل هذا يقاد إلى المأمون ويتوعد ويتهدد لو ما قلتش أن القرآن مخلوق هنبهدلك بلغتنا فيأتيه أعرابي اسمعوا ماذا يقول هذا الأعرابي يقول يا هذا إنك وافد الناس فلا تكن شؤما عليهم يا هذا إنك وافد الناس فلا تكن شؤما عليهم إنك اليوم رأس الناس فلا تجبهم إلى ما يريدون وإلا أجابوا وإذا أجابوا حملت أوزارهم يوم القيامة وإن كنت تحب الله فاصبر على ما تلقاه فيه واعلم أنه ليس بينك وبين الجنة إلا أن تقتل الله أكبر الله أكبر هل يخاف بعد ذلك الإمام بل يحدثه هو بنفسه ويقول فنفعتني وصية هذا الرجل وهو أعرابي أعرابي رجل من هؤلاء الذين يسخر الناس منهم ولكنه قال كلمة في وقتها وأوانها فإذا الإمام رحمه الله رحمة واسعة يدخل على المامون. فيظهر صلابة وشدة وقوة وثباتا، فيجلد بالسيار حتى يغمى عليه ثم يضعون فوقه حصيرا ويدوسونه بأقدامهم ثم يوضع في السجن ويأتي المعتصم فيزيد من عذابه ويأتي الواثق فيزيد من عذابه وهو مع ذلك صلب ثابت على الحق لا يتزحزح ولا يتزعزع هات ما عندك هات يا زمان الأزمات معي الإيمان يهديني ببحر الظلمات بلسم الإيمان ينجي مركبي والموجعات هل ترى الإعصار يوما هز شم الراسيات أنا بالله عزيز لا بعزة أو مناتي خضعت نفسي للباري فسدت الكائنات واستبانت غايتي من آية في الزاريات أنا عبد الله لا عبد الهوى والشهوات نسأل الله أن ينصر أهل الحق وأن يخذل أهل الباطل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه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 امام اهل الثبات واقوى عزما من اهل العزمات النبي صلى الله عليه وسلم كان اصلب واثبت من الجبال الراسيات ليس فقط امام المصائب والمحن والابتلاءات وانما امام الفتن والعروض المغريات نعم ايها الاخوة يا من تحبون رسول الله وتنتسبون إليه وتنادون بنصرته وتخرجون على العالم بأنكم تريدون نصر دينه اقرأوا سيرة رسول الله اقرأوا سيرته وخذوا منها الحق لا تأخذوا منها ما تريدون أنتم فقط لا تأخذوا منها أن فلانة كانت تغني ورسول الله يسمع فقط لا تأخذوا منها أن الناس كانوا يلعبون في المسجد فنحن يجوز أن نمثل في المسجد فقط إن صح هذا وهو لا يصح وإنما خذوا الحركة العملية في سيرة خير البلية صلى الله عليه وسلم وانظروا إلى ثباته ورسوخه في الحق ورفضه لأي نوع من أنواع المساومة تعامل معه المشركون بكل الوسائل وهذه سبيل أهل الحق التهديد والترهيب والوعيد ثم الجمع بين الترغيب والترهيب ثم العروض المغريات ثم العودة إلى التهديد من جديد والإيذاء وهكذا ومع ذلك كله ثبت صلى الله عليه وآله وسلم روى عن عقيل ابن أبي طالب إن, أن المشركين جاءوا إلى أبي طالب وقالوا إن ابن أخيك يؤذينا في نادينا ومسجدنا فنهه عنه انهه أن يعيب ديننا ما تقول ما تخلوهش تقول إن الأصنام دي منكر ليه خلي الدنيا تمشي خليها تمشي ليه يقول أن الأصنم دي منكر خليه في حاله وإحنا في حالنا إنها هو عنا فقال أبو طالب يا عقيل انطلق فأتني بمحمد صلى الله عليه وسلم فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو طالب إن أبناء عمك هؤلاء إن بني عمك هؤلاء زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم فانتهى عنهم انظر إلى الثبات فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره إلى السماء وقال ترون هذه الشمس ترون هذه الشمس قالوا نعم قال فوالله ما أنا أقدر على أن أدع ما بعثت به من أن يشعل أحدكم من هذه الشمس شعلة من النار؟ هل يستطيع أحدكم أن يشعل من هذه الشمس شعلة من النار؟ أنا لا أستطيع أن أدع ديني أشد من عدم استطاعته أن يشعل من هذه الشمس شعلة من النار. فقال أبو طالب والله ما كذب ابن أخي ارجعوا وأنتم راشدون. والحديث قال ابن حجر. رواه أبو يعلى وإسناده صحيح وقال الهيثمي رجال أبي يعلى رجال الصحيح ثم يأتون إليه من جانب الترغيب فيرسلون إليه عتبة بن ربيعة أبا الوليد أنت لها يا أبا الوليد يقولون انظروا أعلمنا بالسحر والكهانة والشعر فأرسلوه إلى هذا الرجل الذي فرق جماعتنا وشتت أمرنا وسفه ديننا فأتاه عتبة اسمع إلى العروض المغريات اسمع وتأمل وانظر ماذا أجاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما عرضوا على عرض عليه أبو الوليد فقال إن كنت إنما تريد بهذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تصير أكثرنا مالا فلوسه وإن كنت إنما تريد ملكا ملكناك علينا تب أنت الملك ملك قريش وإن كنت تريد شرفا سودناك علينا فلا نقطع أمرا دونك نجعلك سيدا صاحب جهو ومنصب وملك وكذا كان يمكن في لغة العصر التي وللأسف الشديد يتعامل معها بعضنا اليوم كان يمكن أن يقول طيب ده شيء رائع جدا أخذ الملك وبعد كده أنا أتصرف لما أقول لهم حاجة يعملوها لا ثبت النبي صلى الله عليه وسلم تقول لي بس إحنا عايزين نكون مؤدبين في الحوار وإنتوا يا سلفيين أصحاب عنف وبتخشوا بوشكم لا يعلمنا الأدب في الحوار النبي المختار صلى الله عليه وسلم انتظر حتى فرغ هذا المهزار من كلامه ولما انتهى قال عليه الصلاة والسلام أفرغت يا أبا الوليد أفرغت يا أبا الوليد قال نعم لم يفاصل رسول الله ولم يساوم ولم يقل إننا لن نمنع الخمر خارج البيت وإنما سنمنعها في البيت فقط ولم يقل إننا سنحل كذا وس نفتح أبواب كذا والسينمات مفتوحة للناس وسنعلو بالفن قليلا عن هذا الهبوط الذي هو فيه إنك تحزن حزنا عميقا حين تقرأ في جريدة حزب ينتمي إلى التيار الإسلامي يقول نحن افتتحنا أول مسرحية عام 1930 وحضرها شيخنا ومؤسس جماعتنا وكان بمثل فيها محمود المنيجي أي فخر يا شباب أي فخر يا رجال أي فخر أيها المجاهدون هكذا تلوث سمعة شيخكم هكذا بهذه الطريقة ومن أجل ماذا؟ عشان الدنيا كلها للفن وعلشان جمهور المسرح أكبر من جمهور الشيخ وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله فاتقوا الله لم يساوم صلى الله عليه وسلم وإنما قالها واضحة صريحة لم يتكلم بكلام البشر وإنما قال حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته حتى بلغ قوله عز وجل فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صائقة عاد وثمود فقال عطبة حسبك ناشدتك الله والرحم حسبك أما عندك غير هذا؟ قال لا لا وهذه الرواية رواها ابن هشام في السير في السيرة وصححها الألباني في حاشيته على فقه السيرة للغزالي رحم الله الجميع هذا ثبات النبي صلى الله عليه وسلم ينطلق إلى بني عامر ابن صعصع فيدعوهم إلى الله عز وجل وإلى أن يحمو رسول الله ويناصروه في وقت هو أحوج ما يكون فيه إلى الغطاء الأمني لدعوته فيقولون نعم ولكن بشرط نؤمن معك ولكن بشرط ما هو الشرط؟ قال قالوا يكون الأمر لنا من بعدك قال لا الأمر لله يضعه حيث يشاء ليس هناك تسليم لأنها صفقة خاسرة قال سيد قطب رحمه الله في الظلال وجدير بالإشارة وجدير بالإشارة أن تسليم جانب ولو ضئيل من جوانب الدعوة هزيمة نفسية هزيمة نفسية هذا كلام سيد قطب رحمه الله هزيمة نفسية باعتماد أهل الدعوة أو بالاعتماد على الحكام وكسب الحكام في صفها لنصرة الدعوة لأن الله وحده هو الذي يعتمد عليه المؤمنون في نصرة الحق الله وحده الله وحده لست بحاجة إلى ممالأة هؤلاء ولا هؤلاء أعلم أنني أطلت كثيرا وبقي في خطبة الكثير وأنا أتعجب ظننت أنها ستمضي سريعا بقي في خطبة الكثير من ذكر نماذج الصحابة والتابعين والأبرار في ثباتهم على الحق أمام الشدائد والأخطار ويكفي واعذروني على الإطالة وسامحوني أن أذكر موقفين أو ثلاثة هذا عبد الله بن حذافة السهمي الصحابي الأبي رضي الله عنه وأرضاه ينطلق إلى قيصر الروم أو يؤخذ أسيراً إلى قيصر الروم فيقول له تنصر وأعطيك نصف ملكي فيقول والله لو أعطيتني جميع ما ملكت وجميع ما ملكت العرب ما تركت دين محمد فيقول اصلبوه فيعلقونه على خشبة الصلب ثم يقول اضربوه بالسهم قريبا من يديه فيضربونه قريبا من يديه اضربوه قريبا من رجليه فيضربونه يخوفونه ارجع عن دينك فيقول لا والله لا ارجع عن دين محمد ابدا فينزلونه ثم يأتون بقدر عظيمة ويقول هذا الجبار خذوه فألقوه في هذه القدر بما فيها من الماء المغلي أو الزيت أو كما فعل فيبكي رضي الله عنه فيظن الجبار أنه قد رجع عن أمره فيقول ردوه علي فلما ردوه قال أترجع عن دينك قال لا لا أرجع عن دين محمد أبدا قال فلم تبكي إذن قال إنما أبكي لأن لي نفساً واحدةً تقتل في سبيل الله وكنت أرجو أن يكون لي بعدد ما في جسدي من شعر أنفس فتكون كلها في سبيل الله ماض وأعرف ما دربي وما هدفي والموت يرقص لي في كل منعطف وما أبالي به حتى أحاذره فخش وخشية الموت عندي أبغض الطرف وقد أمر على الدنيا وسادتها من الطغاة مرور الليث بالجيف هذا العز بن عبد السلام سلطان العلماء لما تحالف الصالح إسماعيل مع الصليبيين وقف له العز بن عبد السلام وقفة شديدة وأخذ يفتي بأن هذا حرام وهذا لا يجوز فأخذه فاعتقله ولا يزال معتقلا إياه وهو يعرض عليه العروض ليتراجع عن قوله ويأبى رضي الله عنه أن يتراجع هذا الإمام النووي رحمه الله الظاهر بيبرس يريد أن يجمع الأموال من الناس حتى يجاهد في سبيل الله فيأتي فيفتيه العلماء بجواز ذلك فيأتي النووي ويقول لا لا أفتيك بهذا لأن عندك ألف مملوك لكل واحد منهم حياصة من ذهب وعندك مئة جارية مع كل واحدة منهن حلي من الذهب فاجمع هذا الذهب وجرد هؤلاء المماليك والجواري وضع هذا المال ثم اجمع من أموال المسلمين أفتيك بذلك هكذا ثبات لا تراجع فقال اخرج من بلدي فخرج رضي الله عنه من دمشق وانطلق إلى نوى فلما كلم العلماء بيبرس دعاه إلى أن يعود إلى دمشق قال لا والله لا أدخلها وفيها بيبرس أبدا فمات بعد شهر رحم الله هؤلاء العلماء وهؤلاء العظماء أيها المؤمنون اثبتوا على الحق أيها المؤمنون التفوا حول العلماء لا حول الجهلاء أيها المؤمنون إن دينكم ليس مخجلا دينكم ليس وصمة عار عليكم إن دينكم ليس وصمة عار عليكم حتى تخجلوا من دينكم نعم الخمر حرام حرمها الله ورسوله نعم الموسيقى حرام حرمها الله ورسوله نعم يقام حدود قام حدود الله بالضوابط الشرعية وبالتدريج وبعد نصح الناس وإرشاد الناس نعم الروايات الباطلة الخبيثة يجب أن تحذف ويجب أن تحرق ولما قالها الشيخ الشحات حفظه الله صارت عليه الدنيا من أجل أنه يحارب هذه الروايات الخبيثة أولاد حرتنا التي تصور المجتمع وتصور الله على أنه جبار متغطرس وأن هؤلاء الرسل أتباع له يرسلهم ليدعو الناس إلى ما يريد ثم تقوم الدنيا ويموت جبلاوي يعني مات الإله هذه رواية أولاد حرتنا التي تدافع عنها لميس الحديد ومنى الشذل وهؤلاء جميعا وأنتم أيها المسلمون أين أنتم؟ هل سيخرج علينا من يكتب في جريدته أيضاً؟ لا مانع أبداً من الأدب وحرية الأدب والحرية الشخصية في الأدب حتى حرية الكفر بالله؟ اتقوا الله اتقوا الله يا عباد الله فثبتوا، وأنا رجائي أخيراً من كل من جلس معي الآن أن يتفاعل مع هذه الخطبة تفاعلا فعليا كل من يستطيع أن يكتب وكل من يستطيع أن يتكلم يناصح إخوانه المسلمين أولا برفق وبرحمة يقول لهم اتقوا الله ولا تتنازلوا عن شيء من دين ربكم ثم يراسل على المواقع ويدخل ويدافع عن دين الله ويدافع عن شريعة ربه تبارك وتعالى من وقفت أمامه شبهة يكتب أوراقا ويتركها هنا في المسجد ويقول نريد الرد على هذه الشبهة في الخطبة القادمة ونرد على هذه الشبهات نريد أن يكون بيننا تفاعل فعلي لا مجرد السماع والملل من طول الخطبة وخصوصا خطبة اليوم ثم ينتهي الأمر اعذروني بارك الله فيكم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا حي يا قيوم ثبتنا على الحق يا حي يا قيوم ثبتنا على الحق يا حي يا قيوم ثبتنا على الحق اللهم ارزقنا السبات حتى الممات اللهم ارزقنا السبات حتى الممات اللهم إن نعوذ بك أن نتنازل عن شيء من ديننا نعوذ بك أن نتنازل عن شيء من عقيدتنا نعوذ بك أن نتنازل عن شيء من أصولنا وثوابتنا اللهم ثبتنا على ثوابتنا اللهم ثبتنا على ثوابتنا اللهم ثبتنا على ثوابتنا اللهم املأ قلوب المؤمنين إيمانا اللهم املأ قلوب المؤمنين إيمانا وزدهم يقينا فيك يا رب العالمين اللهم أقم فينا شرعك اللهم حكم فينا شرعك اللهم قد تحالفت علينا الدنيا كلها ولا ناصر لنا إلا أنت ولا ملاذ لنا إلا بك ولا مجير لنا إلا أنت يا الله فنصرك الذي وعدته عبادك يا خير الناصرين نحن عصاة مذنبون ونحن في الدعوة إلى دينك مقصرون ولكنك سبحانك تقول للشيء كن فيكون فحكم فينا شريعتك يا رب العالمين أنت ولي ذلك والقادر عليه اللهم انصر إخواننا في سوريا اللهم ثبتهم أمام هذا الطاغية الجبار اللهم ثبت أقدامهم وانصرهم على العلوي الكافر بشار وعلى شيعته الفجار أنت خير الناصرين وأنت أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هناك مستشفى ستقام في هوارة وهو مشروع كبير لرعاية يعني المرضى الكلى والأطفال المبتسرين وستعرض عليكم بعض أوراقه وستعلق بعضها على المسجد فمن أراد أن يساهم بشيء من الخير فليفعل ومسجدكم هذا بحاجة إلى بذلكم فابذلوا له وأقم الصلاة والحمد لله رب العالمين